يا ايها الذين امنوا اذا جاءتكم رسول فقدموا له الدين يجدن وجكم ذلك خير لكم وأطهر فإن أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقلوا سَتَسْوَا أَصِيغُ مَا هَوَى رَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعلم ألم تر إلى المذين تغلوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم قريب يعلم ما عملون الله لكم عذابا شديدا إنه أما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل فلهم عذاب مهين <تصفيق> أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا Hvala. ست on Ladys ش الذين يحاولون قَتَطَّمُّهُ لَا أُرِيدُ فَدَأَنَا أُوصِي إِنَّهُ